وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ نَفْتَرِي هَذَا عَلَى اللَّهِ وَلَا أَنَا مِنَ الْمُفْتَرِينَ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بما كِتَابَهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَاءٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَجْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنِ اتَّبَعْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ هُنَّ رَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ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 إني تبت إليك وإني مِنَ المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن مَا عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدان يا أنخرج وقد خلت القرون من قبري وهما يستغيثان الله وهوما يستغيثان بالله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل درجه مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بِهَا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون وَاذْكُرَ خَاعَادٍ ذَنْذَرَ قَوْمَهُ بِلَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَا لِهَتِنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُ قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهدون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء بأمر ربها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 وَإذ صَرَفْنَا إلَكَ نَفرَرًا مِنَ الْ الجِنّي يْستَمِعُونَ الْ القرآنَ فَلَما حَبَرُهُ قالوا أَْصتُ فَلَما قضِييَ وََّ إلَ قَوْمِهِم مُنذِرٍ قالوا يَا قَوْمَنَا إِا سَمِعنَا كتابابَوا زِلَمِ بعدمُسا مصدقا مُصددِّقَ مصدّق لما بينَ يدييه يَهدِي إلى الحَِّ وَإِلَ قَيق مستُْتَقِيم.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 وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كل الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي الدَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فقطع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 فَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ فإذا أُمْزِلَ سُورَة محكَمة وَذكرر فيِيهَا القِتَالُورأيت الذينَ ف قُلوبِهم رأيت الذيذين ف قُلوبِهِم م رَضُ يَْظرونَ إلييك نظر الْ المَغْش عليهلَيهِ مِن المووت فَأَوللَهُم طاعة وَقَ معْروف فإذاَا عزَمَ مُف ْ صَدقُوا الله لكان خَيْر لهُ.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 وَوكان الله عَمًا حكيمَ ال لودخِنَ الْ المُمنِِينَ والممنناتِ جَّّات لودخِن المُومِِين والْمُومناتِ جَّة تجرمِ تحتها لننهَا رُخَالدينِينَ فيِيهَا وَُكَفرر عننهُم سئاتِه وَُكَفرر عننهُم سَئاتِهمم وَوكان عِندَ الله فَوزًا عظم وَُعدذِبَ المُنافقِينَ والمُنافقات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 سيقول المخلفون إذا انطلقتموا إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كَلَامَ الله قُل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون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 صدق الله العظيم